Он е, ибелис, مَا ла току на сајдјин. Он е, ибелис, малак, ла току на сајдјин. Он е, ибелис, малак, ла току на сајдјин. Он е,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 لَنُفِيَ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ يَمُنُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزم مقسوم إن المتقين في جنات وعروة أدخلواها بسلام من ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقاملين لا يمسهم فيها نصو وما هم منها بمخرجين نبع عبادي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وَأَنبِئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ